بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا ليس لوقعتها كاذبا خافضة الدافعة خافضة الدافعة اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبَسَطَتِ الْجِبَالُ بَسْطًا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَثٍّ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبَسَطَتِ الْجِبَالُ بَسْطًا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَثٍّ وَكُنتُمْ وَكُم أذواجَ دات فصحابُ الممََة ماَا أصحابُ الممََ فصحاب الممَةمَا أصحابُ الممَ وَصحابُ المشأمَةِ مَا أأَصحابُ المشأمَ وَصحاب المشْأنَةِ مَا والسابقون السابقون, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ فِي تَكُنْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ على سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ معين لا عنها وَلَا يُنزَفُونَ لا يفضّلون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وَحور النين كَأمكَاللُؤْلُ إِ المَثنون وَحور النَّين كَأَمْكَاللُؤلُ إِ المَثنون جَزَأَ بِمَا كانَ يَعَّدون يزأَ بِمَا كانَ يَّدُون لا يَسمَعونَ فيِيهَا لَغْوو وَلا تَأثماد لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَفْحَى كيسِدَِّخضُودُِ وَقَْحَّ ضُودِ وَضِل مَْدودَ كثدِر خْضُودِ وَقَحِضُودِ وَظل ممدود وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْنُوعَةٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً جَعَلْنَاهُنَّ إِنشَاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أبْكَرًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ فَجَعَلْنَاهُنَّ أبْكَرًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ فِي سموم وحميم وظل من وَظِلٍّ مِن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثَّ إِك أيهَبَّّلونَ المُكَذبون ثَّ لا ياكلون من شجر من زقوم لا ياكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون, فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم اشاربون عليه من الحميم أَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَائِمِ أَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَائِمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فلولا أفرأيتم ما, تمنون أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أَلَمْ نُبَدِّلْ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَأتُم ماَا تَحرْضُون أَآتُمْ تَزْرَعونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارعون أَآتُمْ تَزْرَعونهُ أَم نَحْنُ الزارعون لَنَ شَاءُ لَ حُطَامًا فَضَلْلتُم تَفَكمون لََ شَاءُلَ جَعلهُ حطًا تََلتُم تفَكمون إ لَغْمون إِا لَُغْمون بلْ نَحْنُ مَح بللْ نحْن مَحون أَفَرأيتُُم الماء الذي تَشْبون فََأيتمُ الن الذي تَشبون أَآتُمأَزَللتُموه مِنَمُزْن أَمْ نَحنُمزِون أَأَتُم أَدَلتُموه مِنَ المُزْن أَمْ نَحنُمزِلون لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم لسبح باسم ربك العظيم فالا اقسم بمواقع النجوم فالا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون تنزل من الرب العالمين تنزل من الرب العالمين اف الحديث انتم مذهنون فَذِ هذا الحَدِ آاتُم مُدهنون وَتَجعَونَ رِزقَكُمْ أنكُم تُكَذبون وَتَجعلون رِزقَكُمْ أنكُْ تكَذبون فَلَول إِذَا بَلَغَاتِ الْحُلقون وَأَنْتُمْ حِينَ إِبٍ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِبٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ فلولا ايا كنتم غير مدينين فلولا ايا كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فَأََّا إِ كَانَ مِنَ المُقََّبين فَأََّ إِ كَانَ مِنَ الْ المُقََّّبين غَرَوحُ رَيحَُ وَجنََّةُ نَعم تَرَووحُ ريحَوا وَجََّةُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جحيم نزل من حميم وتصليه جحيم انها هذا له حق اليقين انها ذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم وقدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله